يقول الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الخامس قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت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 هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه الذي سماه بجامع العلوم والحكم وأفرده للأحاديث التي تعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي ميز بها وفضل بها على غيره من الانبياء عليهم الصلاة والتسليم وهذا الحديث يراه اهل العلم انه يمثل نصف الاسلام لان العبد الذي يقوم بالعمل اما ان يقوم به وهو ينوي به وجه الله ويريد به الدار الاخرة فهذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا العمل الذي يقوم به إما أن يكون موافقا ومطابقا لشرع الله وإما أن يكون مخالفا فإن كان مطابقا لشرع الله فهو المقبول وإن كان مخالفا فهو المردود ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من هنا عده أهل العلم بأنه نصف الإسلام ولا شك إنه يحتوي على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ان هذا الحديث احتج به اهل العلم في بيان ما يقبل من الطاعات وما يرد وان كل عمل شرعه الله لنا باسلوب وبصورة وبكيفية يجب علينا أن نؤديه بتلك الصورة والهيئة والكيفية، فإن أدي العمل بغير ما شاء الله فهو رد. ووقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة ما يرد من الأعمال التعبدية، هل كل عمل جرى فيه خلاف لما أمرنا بأدائه به يرد ويكون باطلا أو أن من الأعمال ما يرد ومنها ما يقبل ولا يرد وإن كان فيه شيء من الاختلاف أو من النقص هذه مساله عرضها الشارح رحمه الله وبين ان ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ان اي حدث يلحق بالفعل الشرعي يجعله مردودا لكنه قال إن المسألة لا تؤخذ بإجمالها وإنما فيها تفصيل ننظر إلى هذا الإحداث إن كان هذا الإحداث متجها إلى أصل العبادة وإلى أصل الطاعة وأنه مؤثر على حقيقتها فهذا الاحداث يبطل العمل ويرده ويجعله مردودا غير مقبول اما اذا كان هذا الاحداث غير مؤثر في حقيقة العمل وانما هو في امر جانبي في امر ثانوي ليس في حقيقة وأصل المسألة الشرعية فهذا يقبل العمل ويرد فيه الحدث يقبل فيه العمل ويرد فيه الحدث ويكون العمل يعني موجبا لاستجابة وتحقيق الأمر وأن من فعله لا يحتاج إلى إعادة ويكون هذا العمل منجزا ويكون هذا العمل محققا للواجب غير ملزم للإعادة ولهذا أشار رحمه الله إلى أن العمل المحقق العمل أو الإحداث الذي يؤثر في العمل ما كان إحداثا في أصل العمل كأن يفرض الله تعالى على الناس أن يصلوا الفجر ركعتين فيزيد فيه ركعة بأن يكون ثلاث ركعات فهذا إحداث يفسد العمل وهكذا اذا كان الاحداث في الاخلاص لله في العمل وذلك بان يقوم الانسان لاداء الصلاه لكنه يريد بها غير الله جل وعلا يريد بها السمعه يريد بها الرياء فان هذا ايضا مما يبطل العمل وهكذا لو ان الانسان فرض الله تعالى عليه الصوم فامتنع عن الطعام والشراب وامتنع عن الشهوة لكنه ما قصد به وجه الله تعالى وانما اراد به الرياء والسمعة فإن هذا يبطل العمل لكن لو أنه صام لله ومن ضمن ما اراد من صيامه هو الصحة نشدار الصحة وطلب الصحة فإن هذا الاحداث في النية لا يؤثر في أصل العمل ولا يرد العمل ولذلك العلماء يقسمون الاحداث الى ما يبطل العمل والى ما لا يبطله وقد ضرب لنا مثلا بان من ادخل في الواجب من الصلوات زيادات زاد في صلاة الفجر ركعة او انقص من صلاة العصر ركعة او انه جاء بها على غير الهيئة المطلوبة كأن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم في الظهر او في العصر او في العشاء فان هذا الاحداث يضر بأصل العمل ويبطل العمل ويجعله مردودا لكن لو أن إنسان دخل في الصلاة وأطال فيها بأن أحدث فيها الإطالة في القراءة أو في الركوع والسجود بأكثر مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الاحداث وان كان يتاثم العبد فيه الا انه لا يبطل اصل الصلاه ولهذا يقول هنا فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن ادخل كمن اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها او كمن اخل بالركوع او السجود بالطمانينه فيهما فهذا عمله مردود عليه وعليه اعادته ان كان فرضا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 وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع قال فزيادته مردودة عليه بمعنى انها لا تكون قربة ولا يزاب عليها ولكن تارة يبطل بها العمل ولكن تارة يبطل بها, بها العمل من اصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعه عمدا مثلا فهذا صلاته باطله اما اذا لم يكن هذا الاحداث ناقضا للاصل ففي هذه الحال لا يعد عمله مردودا ولهذا قال وتارة لا يبطلها او لا يبطله ولا يرده من اصله قال كمن توضى اربعا اربعا يعني اربع مرات اربع مرات لان الوضوء يكمل بفعله ثلاثا ثلاثا والرابعة تكون زائدة كأنها لا أثر لها فمن زاد زيادته مردودة عليه وعمله في أصله مقبول او صام الليلة مع النهار يعني واصل لأن الصلاة الصوم يصح بأدائه في النهار وهذه الزيادة غير مشروعة من واصل الليل بالنهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وكأن الوصال يعد إحداثا وبدعة قال وواصل في صيامه وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه هذا هل يبطل العمل او لا ضرب له مثل قالك من ستر عورته في الصلاة بثوب محرم يعني انسان لبس ثوبا محرما كأن يكون الثوب حريرا وصلى به فهل تقبل صلاته او لا هذا محل نزاع بين أهل العلم منهم من يرى قبول صلاته لأنه أمر بالستر وكونه لبس المحرم الثوب المحرم أو الثوب المغصوب فإن هذا وإن كان منهيا عنه لكنه لا يؤثر في أصل العبادة ومن هنا حكموا بقبول صلاته مع الإساءة ومع الإثم لكنها تجزئ ولا نطالبه بإعادة الصلاة وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يبطل الصلاة كما يروى عن الإمام أحمد أنه لا يرى صحة الصلاة بالثوب المغصوب ولا يرى صحة الصلاة في المكان المغصوب وإن كان كثير من أهل العلم يرون صحة الصلاة لأن النهي غير متوجه لأصل العمل وإنما هو متوجه لهيئة من هيئاته المغصوب يعني الذي أخذ قهرا يأخذ إنسان ثوبا من آخر بالقوة. فإن أخذه خفية من حرزه فهو مسروق وإن أخذه بالقوة فهو مغصوب وإن أخذه خفية من غير حرزه فهو مختلس ها هكذا دوصف الأفعال قال كمن ستر عورته في الصلاه بذوب محرم او تودع للصلاه بماء مغصوب او صلى في بقعه غصب يعني في محل غصبه اخذه بالقوه فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من اصله او انه غير مردود يعني مقبول قال وتبرأ به الذمه يعني انه اذا صلى تجزئه صلاته ولا نطالبه بالاعاده مع اتفاقهم بان فعله فيه اثم وانه بفعله يكون اثما قال او انه غير مردود وتبرأ به الذمه من عهده الواجب قال وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله قال وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي يعني الإمام عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمريه أصحاب أبي شمر أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام ان عليه اعادة الصلاة لانهم يحكمون ببطلانها. يقول عبد الرحمن بن مهدي ان هذا القول مردود لان اصحابه اهل بدعة واستدلالهم بهذا الحديث ذي بطلان. قال وما سمعت قولا أخبث من قولهم نسأل الله العافية يعلق الإمام ابن عبد الإمام ابن رجب الحنبلي ويبين من عبد الرحمن بن مهدي هذا قال وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء الحديث أو فقهاء أهل الحديث وهو قرين للإمام مالك رحمه الله المطلعين على مقالات السلف وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة يعني أن من صلى في ثوب فيه اشتباه لأن كان من قيمة زمنه درهم حرام وهذا الذي يسمى فيه شبهة أن صلاته باطلة فهو يرد ذلك ويرى صحة صلاته فدل أنه لم يعلم لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا نعم ها ايه الذي هذا يعني أنه واصل ليل الليلة كاملا بالنهار كاملا هذا المنهي عنه وأما المصال إلى السعر فقد جاء الترخيص فيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو خلاف الأولى لأن الأولى أن يفطر مع غروب الشمس حيث بين إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأعمال أن يفترى مع غروب الشمس وأنه كره لأصحابه الوصال فلما رأهم ملحين على الوصال رخص لهم في ذلك الى إلى السحر ما فهمت سؤالك أي واصل هل إذا واصل الصيام من أو من اللي الليل والنهار يبطل صومه الذي رخص فيه أنه إلى السحر إذا واصل إلى السحر لا يبطل صومه لا لكنه إذا واصل إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث هل يبطل صومه الجواب لا لأن النهي ليس متوجها لحقيقة الصوم وإنما النوم متوجه له لما فيه من الإضرار بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه إصرارا على الوصال واصل بهم يوما أو يومين فلما انتهى رمضان قال لو لم ينته رمضان لواصلت بكم يعني كأنه يريد النكاية بهم وتحسيسهم ان المواصلة بالصوم تضرهم فأحب ان يلقنهم ذلك تلقينا عمليا لكن خرج رمضان ولم يصم الناس فهذا دليل على انه لو كان منهيا عنه لما واصل بهم ولما تمنى ان يواصل بهم ف الوصال لا يبطل لا اصل الصوم وانما يصح الصوم مع الاثم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فمن صام في, في السفر صح صومه وان لم يكن إيه يعني صوما مبرورا لا فرق بينهما لان كلا منهما فيه نهي فالانسان منهي عن ان يتكسب من الحرام وينفق ماله في الحرام وهو منهي عن الغصب لكن لما كان الغالب الحلال يعني يصح الصو يصح تصح الصلاة في هذا الثوب وكذلك الرأي الذي رجحه اهل العلم ان الصوم يصح ان الصلاة تصح في الثوب المغصوب ويأثم الغاص قال ويشبه هذا الحج بمال الحرام، فإن آل العلم رأوا الحج يجزي عن الواجب، وإن كان آثما بهذا الصوم، إن كان آثما في هذا الحج لأنه استخدم فيه المال الحرام، وإن كان من أهل العلم من يرى خلاف ذلك ويرى أن الحج ليس بصعية، واستدل بالحديث الذي رواه الطبراني. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إذا خرج الحاج بنفقة خبيثه فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك حرام غور مبرور قالوا هذا الحديث ظاهره انه يبطل حجه والذي عليه اهل العلم ان الحديث لا يصلح للاحتجاج لضعفه ولذلك الحج يرونه مجزيا عن الفريضه يسقط الفريضه واما مسألة القبول فهو, فهو امر غيبي متعلق بالرب جل وعلا قال وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرد ام لا قال وقريم من ذلك الذبح بآلة محرمة نعم اما من عليه الدين فبالاطباق ان حجه صحيح ويأثم لان الاصل انه يرد الدين وأهل العلم متفقون على أنه لو استاذنا أهل الدين ورخصوا له في الحج فحجه صحيح مبرو لكن لو حج وأهل الدين يطالبونه بالسداد هذا الذي يأثم مع أن الحج صحيح لم يقل أحد ببطلان الحج إيش؟ يعني الإمام أحمد قال في المغصوب ولم يقل فيه من اشترى ثوبا وفيه درهم حرام فرق بين الأمرين قال وقريب من ذلك الذبح باله محرمة أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك يعني بذلك الفعل ومنهم من قال هي محرمة وكذا الخلاف في بيق وكذلك الخلاف في ذبح المحرم للصيد الذي عليه جمهور آل العلم أن المحرم إذا إذا صاد وذبح فالذبيحة بمثابة الميتة لا يصح له أن يأكل منها ولا الحلال ولا غيره يعني وإنما تكون بمذابة الميتة وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها لا تحل للمحرم فقط وأما غير المحرم فله أن يأكل منها طبعا عليه جزاء الصيد آه الآلة المحرمة هو قال هنا فإن ذبح بآلة المحرمة مثل الضفر والسن والعظام لأننا نحن منهيون أن نستخدم هذه آلات للذبح وإنما يذبح بالسكين والحجارة ونحوها. لكن لو ذبح بظفره او ذبح بعظم فان هذا الذبح الال فيه محرمة فهل يترتب على تحريم الالة تحريم الذبيحة هذا محل خلاف بين اهل العلم ومنهم من قال هي محرمة وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيب لكن القول بالتحريم فيه اشهر يعني القول بتحريم اكل ما ذبحه المحرم اشهر من القول بجواز ذلك وابهر لانه منهي عنه بعينه حيث ان النهي متوجه الى المحرم ولهذا فرق من فرق من العلماء بين ان يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطنها وبين ان لا يكون مختصا بها فلا يبطلها فالصلاه بالنجاسه او بغير طهاره او بغير ستاره يعني صلاه العريان ومن ابدى عورته لغير حاجه فهؤلاء صلاتهم باطله او الى غير القبله كل ذلك يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بعينها فلما كان النهي متوجها إلى عين الصلاة هذا الحدث أو هذا الإحداث يبطلها نعم نحن قلنا لغير حاجة أما إذا كان محتاج لأن الله سبحانه وتعالى رخص لمن لم يجد ما إن لم تجدوا ما فتيمموا وأهل العلم تكلموا عن صلاة العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته كتبوا في ذلك فقها بينوا فيه أن العرات يصلون جلوسا واذا احتاجوا الى ان يصلوا جماعة يصلون صفا واحدا لا يتقدم بعضهم على بعض وهذا كله خارج عن محل الاستدلال لانه هنا يتكلم عن الاحداث ولا يتكلم عن الحاجة والضروح قال بخلاف الصلاة في الغصب أي فإنه غير متوجه إلى الصلاة ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها الصائب عن اللغو والرفف وعن الغيبة والنميمة فلو أن صائما ارتكب النميمة وارتكب الغيبة وارتكب الرفثة يعني الكلام القبيح تلفظ به والهجرة وقول الزور فأهل العلم على أن صومه يجزئه وإن كان هذا الصوم يأذم فيه بما فعله مما نهى عنه الشارع لكن لو أن إنسانا صام وأكل أو شرب أو عاشر أهله فإن صومه يبطله لأن هذا النهي متوجه إلى أصل الصوم بخلاف أنه الوارد في الغيبة والنميمة وقول الزور والهجر والجهل فإنها تنقص من ثواب الصوم ولكنها لا تبطله ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدعى طعامه وشرابه لكن من اكل او شرب او عاشر وباشر اهله فهذا صومه باطل ها؟ ما في كيف يعاشروا في حالة نومه الاحتلام لا يبطل الصوم ولا يفسده لان هذا امر خرج بغير ارادته والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الانسان في الامر الذي يكون بغير ارادته قال بخلاف الصلاة في الغصب ويشهد لها أن الصيام لا يبطله ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور فإنه لا يبطل الصوم وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر بل إن أهل العلم على أن مرتكب محظورات الإحرام لا يبطل إحرامه إلا بالوقاع أما من كان دون ذلك كأن يغطي رأسه او يلبس المخيط او يحلق الشعر او يمس الطين او يصيد الصيد او يخطب او يعقد فان هذا كله لا يفسد الصوم ولا يفسد الحج ولا يبطله لكن قد يبطل الفعل الذي فعله فمن تزوج يعني عقد وهو محرم فالعقد باطل يبطل العقد ويصح الحج نعم ما نسانا إيوه لأن النهي هنا ليس موجها لحقيقة الحج وإنما لامور تتعلق بصفات نهي الحج الحاج أن يفعلها لأن الزواج مظنة الوقوع في يعني مضنة الجماع والحاج منهي عن اللقاء والجماع ولذلك نهي عنه عن الزواج حيث انه وهكذا الخطبة وهكذا المباشرة لما كانت مقدمات للوقوع في الجماع نهي عنها الحاج ها لا لا تل... لا تلازم ما فهمت ايش معنى التلازم يعني يلزم من الوقوع في هذا الوقوع في ذلك نعم هذا معنى التلازم قال قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا لأنه منهي لأنه يفسد وينقص من أجر الحج ولذلك نهي عنه لكن لو وقع الإنسان فيه فإنه لا يبطل حجه إلا إذا كان جماعا فالجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول قال وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه بالاحرام وهو الجماع ولا يبطله ما لا يختص به بالإحرام ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وإن كان هذا يؤثره في بر الحج وفي كمال الحج وكذلك الاعتكاف انما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع وانما يبطل بالسكر عندنا يعني عند الحنابلة عندهم لو ان انسانا سكرة شرب الخمر فلا يجوز له ان يعتكف في المسجد واذا اعتكف يعتبر اعتكافه باطل قال لماذا لان الله تعالى نهى عنه لذاته حيث قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فاذا نهى عن قرب الصلاة حال السكري فالنهي عن الاعتكاف يعني من باب او لا قال وكذلك الاعتكاف انما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع وانما يبطل بالسكر عندنا وعند الاكثرين يعني من اهل العلم لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على احد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن المراد مواضع الصلاة وإذا كان المراد لا تقرب الصلاة يعني مواضعها إلا هي المساجد فكذلك ينهى عن الاعتكاف لأنه لا يكون إلا في المساجد أن المراد مواضع الصلاة فصارك الحائض ولا ربط الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا يعني لو سرق او لو اذا انسان او لو شكم فهذا كله لا يبطل الارتكاب عندنا وعند كثير من العلماء وان خالف بذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهر والثور ومالك قال وحكي عن غيرهم ايضا ان الاحداث يبطل الاعتكاف قال واما المعاملات هذا ما يتعلق بالعبادات فاذن العبادات ان كان النهي موجها الى العبادة متعلقا بحقيقتها فانه يبطل فان الاحداث يبطل العبادة اما اذا كان الاحداث أو النهي موجها إلى أوصاف تكمل العبادة وإلى أمور تتعلق بكيفيات العبادة فإن هذه في الغالب لا تبطل الصلاة لا تبطل عبادة وإنما يتأثم من يفعلها مع صحة العبادة وإجزائها عن الواجب. قال وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية أي فهذا يبطل المعاملة يبطل المعاملة وضرب لنا مثلا بما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان. فقال أحدهما إن ابني هذا كان عسيفا عنده وإنه زنا بمرأته وأنه قيل لي إن على ابني الرجم فافتديته بمئة من الشات أو من الغنم وبعدد ومبلغا من المال ثم إنه علم أن على ابنه الجلد وليس الرجم لأن الولد كان ذكرا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقضي بينهما ثم قال له الوليدة والغنم رد عليه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك الحكم فدل هذا الإحداث على أنه هو مبطل للحكم مبطل لذلك الحكم إذ لو كان هذا الإحداث الموجه ل طبيعة العباده العبادة ل... لأصل المعاملة لكان مقبولا بموافقة صاحب الحكم فلما عطله النبي صلى الله عليه وسلم ورده ولم يجعل له اعتبار عرفنا أن هذا الاحداث في هذا التعامل باطل قال وعما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملكوم لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام قال ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله ان ابني كان عسيفا على فلان فزنى بمراتي فافتديت منه بمئة شاة وخاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخاد مرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام فهذا الحكم او فهذا النهي فهذا النهي لما كان متوجها الى الحكم ولما كان هذا الاحداث مبطلا اصلى الحكم رد وكان العمل به باطل. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك الحكم. سؤال يقول ذكرت الحديثة من لم يدع قول الزور والعمل به؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يذكر النحات أن أن وما دخلت عليه يكون في تأويل مصدر فما هو تقدير هذا المصدر قال من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدعى يعني في تركه طعامه وشرابه فليس لله حاجة لتركه طعامه وشرابه هذا انول والفعل والفعل الذي بعدها تسبك بمصدر ويكون ليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه قال وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع اما لكون المعقود عليه ليس محل للعقد او لفوات شرط فيه او لظلم يحصل به للمعقود معه او عليه او لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك قال فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا يقول هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا وذلك انه ورد في بعض الصور انه مردود لا يفيد الملك وفي بعضها انه يفيده قال فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك قال والاقرب ان شاء الله أنه, إذا كان أي انه ان كان النهي عنه لحق الله عز وجل فانه لا يفيد الملك يعني ان يكون باطلا فانه لا يفيد الملكة بالكلية قال ونعني بكون الحق لله انه لا يسقط برضى انه لا يسقط برضاه به يعني برضا المتعامل فانه يقف على رضاه به وان كان النهي عنه نعم انه ان كان النهي عنه لحق الله عز وجل فانه لا يفيد الملك بالكلية ونعني بكون الحق لله ونعني بكون الحق لله انه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه مثل لو تعامل الناس بالربا وتراضيا عليه فهل رضاهما يبيح هذا التعامل الجواب لا لماذا لأن في هذا التعامل حق لله تعالى وتعبد حيث قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وحيث قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالمتعاملان وإن كانا متراضيين لكن هذا الربا لا يؤثر في النهي ولذلك يبقى النهي على أصله ويبطل العمل ويبطل العقد وإن رضي به الطرفان أو أحده قال ونعني بك بكون الحق لله أنه لا يسقط برضى المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين يعني اذا نهى الشارع عن فعل شيء لمصلحة شخص كما جاء في الحديث انه نهى عن تلقي الركبان انه نهى عن تلقي الركبان لو ان انسانا تلقى ركبان واشترى منهم هل البيع صحيح ام باطل اهل العلم يقولون انه يتوقف على رضا البائع متى ما رضي البائع يصح البيع وهو له الخيار لو مثلا اشترى المتلقي اشترى منه السلعه فلما وصل الى البلد وجد انه مغبون في بيعها له الحق في فسخه فان رضي نض البيع وان لم يرضى يفسخ البايع اذا هنا النهي لم يكن متعلقا بحق لله وانما هو متعلق بحق احد الطرفين البايع او المشتري وبعض اهل العلم يقول ان هذه الصوره وان رضي البايع البيع باطل لماذا قالوا لأن تلقي الجلب الحق فيه ليس للبايع فقط وإنما الحق فيه لأهل البلد لأن هذا الذي جاء بالسلعة من, بر من خارج البلد عندما يوصلها إلى البلد أهل البلد لهم الحق في المزايدة وفي المبايعه وهذا المتلقي قطع عليهم الطريق فلما كان لهم الحق اذا لا يصح البيع بل يبقى البيع باطلا وإن قبل به البايع حتى يوافق أهل البلد على ويقبل هذا البيع فعندئذ يكون صحيحا فلما كان الحق فيه متعلقا لغير أحد الطرفين قلنا إن البيع فيه باطل النهي هنا موجه إلى حقيقة وطبيعة البيع نعم زي مثل إيش حديث العسيف فيه حق للزوج وحق لله لما كان حق الله هو الغالب اعتبرنا الأمر متعلق بحق الله ولذلك مهما اتفق بين الزانيين ومهما أصلح الأمر فإن هذا لا يسقط حق الله لذلك توجه الحكم لإثبات حق الله تعالى قال وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به يعني إننا نوقف الحكم على رضاه فإن الرضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرضى به فله الفسخ وهذا المثل فيه حديث المصرع من اشترى شاتا مصراتا فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر قال فان كان فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه هذه ق يعني صوره ثالثه يعني الرجل لو ان انسانا كاتب عبدا ثم رجع عن كتابته فهل للعبد الخيار الجواب لا وكذلك لو ان الرجل طلق ابراءته طلقة الرجعية ثم ردها فهل يشترط في رد في ردها رضاها الجواب لا فهذا الاحداث لا اثر له على الطرف الثاني هذا معنى قوله فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة يعني عند رجعتها والعبد يعني عند عتقه فلا عبره برماه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقا بالمنهي عنه خاصة, خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله مثل من رخص له الصوم في الس... ال... الإفطار في السفر فصام ومثل من رخص له القصر في السفر فأتم فإن هذا الإتمام وهذا الصوم لا وعد إحداثا يبطل العمل بل الأمر فيه متروك للفاعل فلا يعد الإفطار ولا يعد الصوم إحداثا يبطل العمل يبطل العمل ولا يعد الاتمام إحداثا يبطل العمل